الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقل ذكرك ثم نم وحادثني عن مالك عن بكال بن عروه عن ابي عن رقه تلوج النبي صلى الله عليه وسلم الناس انها كانت تقول الى اطار احدهم المرضه ثم اراد ان ينام قبل ياخذ فلا ينام حتى يغرق و اول حدثني عمار بن نافع ان عمر والله ابن عمر كان اذا اراد ان ينام او يقام وهو جنوب غسل وهو يديه الى المرفقين ومسح برجليه ثم قام نعم هذا الباب عقده المصنف لبيان أنه يستحب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام قبل أن يقتسل أو أراد أن يطعم يعني يأكل قبل أن يقتسل فالجنوب إذا أراد أن ينام قبل الاغتسال أو أراد أن يأكل قبل أن يقتسل فالسنة أن يتوطى وهذا الوضوء ليس هو وضوء الصلاة إنما هو وضوء لأجل أن ينام فقط ولأجل أن يأكل فقط ولذلك لا ينقض هذا الوضوء شيء من نواقض الطهارة إلا إذا جامع به فإذا جامع يستحب له أن يعيد ذلك الوضوء إذا سمعت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع فقل وضوء النوم للجنب فهذا نواقضه تختلف عن نواقض الوضوء المعروف هذا ينقضه ماذا أن يجامع فإذا جامع بطل ذلك الوضوء لأنه وضوء لاجل أن ينام فإذا جامع قبل أن ينام فإنه يتوضى مرة أخرى لأجل أن ينام وعليه دلت هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نعم طيب إذا نام من غير أن يتوضأ لا يثم عليه لا يثم عليه لكن فاته السنة ولم يصف السنة لأن السنة أنه إذا أراد أن ينام توضع لأنه إذا قضى الله عليه الموت كان على شطر الطهارة لأنه من الناس من يموت وهو نائم فيكون على شطر إيش؟ الطهارة وإذا أحب أن يغتزل فلا يتوضع إذا كان عنده نية يغتزل قبل ما ينوم حتى يكون نشيط وإذا قام فلا بأس يعني لا حرج عليه أن لا يتوض لأن أصلا هو مريد ليش للغسل طيب لو جامع أكثر من, من امرأة هذا قد يتصوره بعض الناس كيف والرجل إنما يقوم في نوبة هذه المرأة الجماعة لا علاقة له بالعدل في المبيل فتكون الليلة لهذه وليست لهذه لكن لا حرج أن يطأ هذه ويطأ هذه لأن الوطء لا علاقة له بالعدل ممكن يكون بايت مع مرأة ولا يعاشره يبيت مع مرأة أخرى ويعاشره فهذا لا ينافع العدل ولذلك العدل يكون في المبيد فقط أما الجماع فأمر راجع إلى رغبته فإذا رغب جامع وإلا فلا بعض الناس قد يتأسف يقول لك أمس أنا بيت عند أهلي من هذه الجهة لكن ما وقع مني شيء ثم بيت الليلة الأخرى عند هذه فجامعتها فيرى أن ذلك فيه تفريط وفيه ظلم شيء من هذا نقول لا ظلمة لأن الجماع يرجع إلى رغبة الشخص فإذا جامع أكثر من امرأة له أن يتوضى وضوءا واحد وإذا توضى بعد كل جماع فلا حرم لأنه للعود سوى عاد إلى نفس المرأة أو عاد إلى امرأة أخر دائما الحكم الواحد نحاول ناخذ منه أحكام مقاربة حتى تكون لكم ثقافة في الحكم يعني الباب الذي طرقه المؤلف ليس فيه إلا استحباب الوضوء للجنوب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل هذا الذي يستفاد لكن نحن الأحكام التي هي قريبة من هذا الحكم كلها نجعلها في مجلس واحد حتى يستفيد الناس ويتعلم أحكام دينهم ولا حياء في الدين رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن أخبره أن رضو الله صلى الله عليه وسلم قطر في صلاة من الطلوات ثم أشار إليهم بيده أن ينقثوا فذهب ثم رجع وعلى جده أثر الماء وحدثني عمالهم عن حكاية محورة عن دبيت ابن الصد أنه قال خرجت مع عواما القطار إلى الجو فنظر فإذا أبوه قد احتدمه وصلا ولم احتسل فقال رواج ما اراني الا احتلمت وما شعرت وصليت وما احتسلت قال فا احتسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرد واثن و... او اقام ثم صلا بعد اتفاد اتفاد بحار نعم وحدثني عماله عن, عن اسماعيل بن مليحتين عن سليمان بن هشام عن عمر الخصاري رضي الله الى ارضه بالدوه فقال لقد طريت بالاحلام منذ وليكم امر النار فكثرر ورغل مراته توبه من الاحلام ثم صلى بعد نعم ولكن عن يحر من سبيل عن سليمان الميسائي أن عمر بن فطار صلى بالناس الصبحة ثم غضى إلى أرضه بالدروف فوجد في توبه احتلاما فقال إِنَّا لَمَّا أَصَلْنَا الْوَدَفَ لَا نَفِي الرُّوخ فاغتسل وغسل الاحتلام من توبه وعاد لطلابه وحدثني عن مالكا عن إهجال عن أبيه عن يحيى إبن عبد الرحمن بن حاطم أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في رب فيهم عمر بن عرص وأن, وأن عمر بن الخطاب عرص ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كان أن يخبح فلم يجد مع الرقب ماء فركض حتى جاء الماء فجعل يرسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أثر فقال له عمر بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطار وعجبا له يا عمر بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أرصي ما رأيت وأنضح ما لم أرد قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر ولا يدري متى أثان ولا يدري شيئا رأى في منامك قال لا يعتصد من أحدث من آخر نومة النام من أحدث نومة النام من أحدث نوم النام فإن كان صلى على ذلك النوم فليعد ما كان صلى على ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحترم فإذا وجد في ثوبه ما أنت عليه الغطب وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعج ما كان قبله هذا الباب عقده المصنف الإمام مالك رحمه الله لبيان حكم الإمام إذا ذكر الاحتلام وهو في الصلاة ذكر الاحتلام وهو في الصلاة يعني ذكر أنه احتلم وأنه جنب وهو في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مالك أنه كبر بالناس فذكر أنه جنب فقال لهم مكانكم فخرج صلى الله عليه وسلم وهم ينتظرونه قيامة فاغتسل وجاء ورأسه يقطر ماءا فصلى به يأخذ من هذه القصة فواعي أن الإمام إذا ذكر الجناب وهو يصلي أو ذكر أنه لم يتوضى فإنه ليس له في الصلاة بل يقطع الصلاة بالنسبة للإمام والمعمومون لا يلزمهم قطع الصلاة فإذا كان قد ذكر الحدث في صلاة أكبر أو أصغر أو ذكر أنه لم يتوضى خرج واستخلف عليه خرج واستخلف عليه وهذا الذي استخلفه يتم بهم فتبطل عليه هو دون المأمومين وهذه أحد المسائل التي لا يسري فيها البطلان من صلاة الإمام إلى المأموم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا في سبق حدث ونسيانه سبق الحدث إذا سبقه الحدث وهو يصلك نسيان الحدث كأن يكون محدثا قبل الصلاة فدخل فيها وهو ها وهو لا يعلم أنه محدث كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم دخل بهم وهو جنب ولا يدري أنه ونسي أنه جنب فصلى بهم يعني كبر بهم فذكر الجناب ماذا فعل خرج لكن قال لهم مكانكم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لا يأم الناس أحد بحضرته صلى الله عليه وسلم إذا كانه موجود لا أحد يصلي بالناس أما إمامنا لا إشكال نقول له استخلف واذهب واقتسل ثم إن أدركت الصلاة صلي مأموم مشبوه وإن لم تدرك فلا ضير عليك المهم أنه يستخلف فإن تركهم من غير استخلاف استخلفهم لأنفسهم فإن صلوا من غير استخلاف صح الصلاة صلوا من غير استخلاف صح الصلاة هذه واضح يا أخوان لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان هو الإمام الذي لا يتقدم عليه أحد ولا يمكن أن يصلي أحد بحضرته صلى الله عليه وسلم قال لهم مكانكم فذهب فاغتسل فصل به هذه من خصوصيات من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يمكن لأحد أن يفعل هذا يعني إمامنا لو كان جنوب وتذكر أنه على جنابه أو ما توضى أو سبقه الحدث ما يقول لين مكانكم فيذهب فيغتسل أو يتوضى ثم يأتي والناس ينتظرونه قياما لا يستخلف عليهم ويكملون صلاتهم وهو يتوضى ويغتسل حسب ما هو واجب عليه عرفنا هذا؟ ويستفاد من ذلك أي من هذه القصة أن بطلان الصلاة على الإمام لا يلجم منه بطلان الصلاة على المأمومين طيب إن صلى بهم عامدا وهو يعلم أنه على غير وضوء فصلاته باطلة وصلات من خلفه باطلة أما إذا كان جاهلا أو ناسيا ناسيا للحدث فلا يسر البطلان إلى صلاة المأمون ثم ذكر آثار عن عمر رضي الله عنه أنه كان قد صلى بالناس ثم ذكر أنه على غير وضوء أو أنه كان محتلم فلم يأمرهم بالإعادة لأنه صلى بهم وانصرف وهكذا نقول للإمام إذا تبين لك بعد الصلاة أنكم كنت على غير وضوه أو كنت على جنابه فلا تخبر الناس يكفيك أنت أن تعيد الصلاة وليس على من صلى خلفك الإعادة مفهوم يا أخوان الإعادة على من على الإمام وحده لكن بعض الناس قد يأتي ويقول لهم في صلاة العصر أوي أنا صليت بكم مذكرين مذكرين وأنا ما كنت متوقف صلاة الظهر عيدوها <تصفيق> أفداعي للكلام يا أخي الله عز وجل سامحه لأنهم صلوا صلاة يظنون أنها صحيحة أما أنت فعلمت أنك على غير وضوء تعيد الصلاة شيء. نعم بالنسبة للثوب الثوب الذي احتلم فيه إن رأى أثر الاحتلام غسله وإذا كان غلب على ظني أنه هذا المكان فيه أثر احتلام وفي أماكن أخرى لكن غير ظاهرة فالذي لم يظهر له ينضحه ينضحه يعني يرشه بكف من ماء والمكان الذي رأى فيه أثر الجنابة يغسله فيغسل ما رأى وينضح ما لم يرى وهذا أحسن من غسل الثوب كله وأحسن من رش الثوب كله وأحسن من ترك الثوب من غير رش ولا غسل لأن الذي رأيته يتعين غسله والذي لم تره مجرد شكل عشان تزيل الشك باليقين ترش فالرشق للمشكوك فيه الموضع المشكوك فيه يستحب رشق والمكان الذي رأى فيه الجنابة يجب ايش غسله وطبعا في المشهور من مذاهب بعض الفقهاء كالمالكية والحنفية ان المن عندهم نجس المالكية عندهم المني نجس والحنفية عندهم نجس لكن الحنفية يقول نجس خفف فيه والمالكية عندهم نجس بد من غسلي لكن جاءت السنة الصريحة الصحيحة أن المني طاهر كيف ذلك؟ قالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق المني من ثوبه ثم يصلي فيه ولو كان نجسا هل يجزئ فيه الفرق هل يجزئ فيه الفرق لا يجزئ فيه الفرق بل لا بد من إيش من الغسل وقالت كنت أفرقه من ثوب رسول الله وهو يصلي مش يفرقه ثم يصلي هو يصلي هي تفرك. والشيء النجس لا يجزئ فيه الفرق لذا كده أبو حنيفة مع أنه قائل بنجاسة المني لما الأحاديث جاءت لا, لا وز منها فقال هو نجس ما خل مذهبه لكن قال خفف فيه فاعتبر كلام عائشة وتصرفه نوع من التخفيف لكنه نجس وقال الإمام الشافعي هو طاهر وقال الإمام أحمد هو طاهر وقال أهل الحديث هو طاهر ووجوب الغسل طبعا الزول إذا بيقى جنوب يغتسب قال وجوب الغسل منه ليس لنجاسته بل هم أمر تعبدي يعني أنت الآن لما تحدث تبول تتوضى لا بتتوضى بتتوضى بتغسل محل الأدى أولا ولا لا تغسل لأجل النجاسة لكن الوضو ده علاقة شنو بالبول البول طلع من حتة معينة وانت غسلتها ولا ما كده غسلتها طيب تعني بتتوضي تغسل وشة البول طلع من الوش تغسل يدينا تغسل كرعين وتمسح راسا فالوضوء من الحدث امر تعبدي من أحدث فليتوب خلاص لكن مش لعجل النجاسة لأن النجاسة غسلت وزالت عينها مفهوم هذا فداف دليل طهارة المني والإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة قالا بنجاسة المني ودي مسألة خلافية وإن كان نحن مذهبنا مذهب مالك لكن نرجح قول الشافعية والحنابلة في هذه المسألة ثم هذا الإنسان اتفق العلماء على أنه طاهر الإنسان طاهر الآدمي طاهر ولو كافرا الخواجب برضو طاهر ولو كافرا وأما قوله تعالى إنما المشيكون نجس النجاسة المعنوية نجاسة الكفر والإعراض عن الله ونجاسة حسية والرسول كان يأكل في آنيته ويأخذ بدهنهم فيتطيب منه ويأكل من آنيته وكان يصافحه وكم ولم يكن يغسل يديه من مصافعته فهم ليسوا يعني متنجسين في أعيانه لكن كفرهم هو النجاس وإعراضهم عن شرع الله هو النجاس طيب الآدم ده طاهر متولد من شنو الآدم من المن فكيف يكون هو طاهر وأصله نجس لكذا الإمام أحمد ناظر واحد من الحنفية في نجاسة المن فقال أصلي وأصلك وأصل الأنبياء طاهر قال أصلي وأصل نحن محكم علينا بالطهارة وأصلنا الذي خلقنا منه الماء الدافق وهو المني فكيف يكون نجس ونحن يحكم علينا بالطهارة لأن الأصل إذا كان نجسا كان فرعه نجسا وإذا كان الأصل طاهرا كان فرعه طاهرا في الأخير رجع إلى طهارة المني لأنه كلام ملزم وكلام مواضح المالكية والحنفية قالوا خرج من مخرج لا يخرج منه إلا النجس البول يطلع من وين من الحتة والوذي والمذي يطلع من نفس الطريق والوذي يطلع من نفس الطريق ثلاثة أشياء مذي والبول وال... والوذي الثلاثة دين نجسات بالاتفاق فوجب أن يكون الرابع وهو المني الذي يخرج من نفس المخرج محكوم عليه بالنجاسة لاتحاده المخرج العلماء قالوا هذا ينتقض عليهم بقوله تعالى في كتابه ها قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالص اللبن يطلع من وين من بين فرث الفرث هو الزبال حقة البهيمة ودمنا والدم المحتق النجس لبنا خالصا قال بين الاثنين دين منه لبنا خالص من بين فرض ودم لبنا خالصا واللبن من أطهر ما يكون وأعذب ما يكون وأحلى ما يرى فإذا كان الخارج من بين الفرض والدم طاهر فكيف يكون اتحاد عليه السبيل موجبا لنجاسة ما خرج منه يعني قال الدرب بيتلاقوا فيه دين برضو المني معاهم يكون نجس لاتحاد المجرى طيب خلينا من المجرى نمشي الأصل والمنبع يأتي منه اللبن والمنبع فيه الفرض والدم وكلاهما نجس. فإذا كان ما خالط في أصل القرار لا يجب التنجيس لهذا الشيء الخارج فكيف إذا اتحدى في المخرج في الأصل تلاقوا نجسات نجيساتهم معاون اللبن اللبن يخرج من بينهما خالصا سائقا للشارج فكيف بغيره الممدي ونسات تعالعلماء ويتناغشوا ودخلواها السطع وأنتم جاءتكم هكذا ونقية فاخذوها ان شاء الله ايضا الامام مالك ذكر انه لو ان شخص رأى الاحتلام في ثوبه ولم يدري متى كان ذلك الاحتلام هو رأى اثر الجنابة لكن ما ذكر احتلاما ما ذكر احتلاما ينظر آخر نوم نامها فيعتبر بها يعني نام الصبح نام بالليل صحة الصبح وتاني صلى الصبح ونام للساعة ثمانية ومن هناك مشى الشغل في الظهر قبل ما يصلي رأى آثار الجناب آخر نوم متى الضحة. فالصبح لا يعيدها لأنه بعد نمت الصبح بعد نمت الليل الصحة من الصبح نام تاني فالصبح خرجت عن القضاء أو الإعادة يعني. فيعيد الظهر إن كان قد صلىها بذلك الشيء إذا كان آخر نوم الليل يعيد الصبح ويعيد الظهر إذا كان صلى إما صلى يلبس جلابية تانية أو يغسلها ويعيد الصبح فقط ولا يعيد غير الصبح يعني يعيد الصلاة من آخر نومة نامها لأنها الاحتمال قائم بها آخر نومة نامها اللي يكون الاحتمال بنسبة كبيرة حاصل فيها هذا خلاصة هذا الباب ولعلكم لكم أسئلة والاستفسارات نفتح الفرصة للأسئلة والاستفسار الفرق بين إيش؟ من والتفسير وإيش تاني؟ والعمل والغلب طيب أما الكلام بين الخلاف بين الناس أو العلماء في الفرق بين القلب والعقل. هذا مبحث لا استفاد منه كثيرا بحث فلسفي معه هل العقل غير القلب والقلب هل هو العقل أو غيره وأين القلب وأين العقل فقيل العقل في الدماغ والقلب في الصدر وقيل العقل هو القلب لقوله له لهم قلوب لا يعقلون بها فالعقل هو القلب وقيل غير ذلك هذا بحث فلسفي لا يترتب عليه كبير فائدة والصحيح من قول أهل السنة أن العقل والقلب أمران متغيرات قيل العقل في الدماغ والقلب في الصدر وقيل غير ذلك المهم بحث فلسفي لا يترتب عليه كبير فائدة السؤال المهم اللي هو بعده ما معنى التأويل وما معنى التفسير التأويل والتفسير أحيانا يكون التأويل بمعنى التفسير كقول ابن جرير تأويل وقوله تعالى كذا كذا يعني تفسير قوله تعالى كذا كذا هنا التأويل بمعنى إيش التفسير يجي التأويل بمعنى آخر وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوع لدليل يدل على ذلك معيدة مرة أخرى يأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره إلى محتمل مرجوع لدليل يدل على ذلك وهو التأويل الصحيح مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ظاهر هذا الحديث اثبات الشفعة للجار لكن جمهور العلماء على أن الجار هنا ليس على ظاهره إنما مؤول بالشريك المقاسم فإن قال قال لماذا تركنا ظاهر الحديث الجار أحق بشفعة جاره ولماذا لم نثبت الشفعة للجار نقول تركنا ظاهر الحديث وأولناه يعني صرفناه عن ظاهره إلى معنى مرجوح لأن الجار الجار لكن قلنا هنا الشريك إطلاق الجار على الشريك خلاف الظاهر بل هو من التأويل ننظر هل هناك دليل يجعلنا نؤول ظاهر اللفظ بالشريك نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الشفعة حق واجب في كل ما لم يقصر فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع والجار بحدوده واقعة والطرق مصرف إذن بقرينة هذا الحديث وهو يعتبر دليل صرفنا ظاهر كلمة الجار إلى الشريك كما صرفنا قول القائل جاء أسد يضحك أو قال رأيت أسدا يخطب الناس الأسد مترددة بين الرجل الشجاع والحيوان المفترس لو قال جاء الأسد فالظاهر الحيوان المفترس جاء الأسد الحيوان إيش المفترس لكن هنا قال جاء الأسد وبيديه سيف هنا لا يمكن أن نحمل لفظة الأسد على الحيوان المفترس لأن الحيوان المفترس لا يمكن أن يكون بيده سيف إنما هو الرجل الشجاع هنا عملنا عملية تأويل اللي يصرف اللفظ عن ظاهره لدليل والدليل هو قولنا وبيديه سيف هذا دليل يمنع من إرادة المعنى الحقيقي ونصرف المعنى من الحقيقي إلى المجازه هذا الصرف يسمى تأويل وفهم لا لا ما لا تاثر ما دام المهم اتحرك بياناتك لا تتعلق النجاسا من هذا الثوف في هذا الثوف. لكن الأفضل أن تغسل لحالها تغسل لكن لو ما غسلت كله صحيح يعني في سؤال مهم هنا وبعدها ندفرص إخوان قال آآ آآ آآ بعض الناس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى كيف نجمع بينه وبين ما ذكر. الحديث الذي ورد في الصحيحين أنه ينسى كما ينسى الناس قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون لأنه بشر قال أنسى والمتكلم من هو رسول الله في واحد يقول ما ينسى هو يتكلم بيقول أنا بانسى والرسول أعلم بنفسي من غيره قال إنما أنا بشر قدم البشرية عشان ما تستغرب النسيان قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسى لكن الفرق بين النسياني والنسياني النبي صلى الله أن نسيانه لا يقر عليه ونسياننا قد نقر عليه ده الفريق يعني أنت إذا نسيت توضيت بدون صليت بدون, بدون وضوه ممكن العصر والمغرب وما بتتذكر كله لكن الرسول يذكره الله بالوحي يقول يا رسول الله أو يقيض له من يذكره والرسول وقع النسيان كثيرا صلى من ركعتين وسلم من ثلاث ركعات وقام إلى الثالثة بدون تشهد وصلى خمس ركعات حتى قال له الرجل يا رسول الله أزيد في الصلاة الصلاة بقت خمسة قال وما ذاك قال صليت خمسة فثنى رجلي وسجد سجدتين في مسلم وكل هذا معروف في البخاري ومسلم والموطة معروف طيب في حديث ضعيف قال إني لا أنسى لكن أنسى الحافظ ابن القيم قال هذا دليل ذاته على أن الرسول ينس الحديث يجابه هو ضعيف لكن على فرض صحته يدل على نسياني لأنه قال إني لا أنسى ولكن شنو أنسى في الأخير بينسى ولا أنه بينسى بينسى لكن بفعل الله قال نبريك دواب أنسى لكن ربنا بنسيني يعني أنسى ليس من طبيعة أن أنسى لكن أنسى قدرا يقدر الله علي النسيان عشان أشرع الأحكام لكن هذا الحديث ليس بصحيح وهو أحد الثلاثة حديث في الموطأ لم يوجد لها وصل لأسانيدها كما قال الحافظ الحافظ لا الحافظ ابن الصلاح ابن الصلاح في مقدمته ذكر أنه ثلاثة حديث لم يوجد لها اتصال في الموطأ منها حديث إني لا أنسى ولكن ونسى". لكن لكنه ذاته بيدل على أن الفنسيان وقع من النبي صلى الله عليه وسلم نعم تغتسل وتصلح وتعيد الصلاه التي صليتها بذلك الحال. سلام الله طيب الامام اذا كان عقد بهم ركعه الشخص الذي استخلفه ويتم بهم الصلاه ما يبدا بهم صلاه جديده يتم بهم الصلاة هذا معروف عندنا في مذهب مالك وفي غيره من المذاهب لكن ما يستخلف عليهم ظلم برع يخلي دين يقول لي داك لا لا لأنه ده مسبوك ما يصلي بالناس لأن الناس حيكون مساجين الإمام وفيه مشق عليه ولعلنا نكتفي بهذا من الأسهلة قال الحديث اقصل ذكرك ثم نم لا لا بس الذكر يعني من باب إزالة الأزع لكن ما طهارة المقصود منها طهارة خاصة لا دي طهارة بس متعلقة بالنوم اقصل ذكرك ثم نم وليس المقصود الوضوية احنا اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات الحديث ده يا استاذ ذكر الناس لا ده ما الوضوء المعتبر يعني وضوء الصلاه صليت اه يعني توضيت للصلاه ما احنا ده قاعد نتكلم عليه ودي اسم وضوء النوم للجنب ده ما عنده علاقه بالصلاه ده وضوء للنوم بس وضوء للنوم تم ذكرك ما قد ما ذكرك صحيح ينجد شيء واحد الو الجماعه جامعته بيتوضى ثاني ده اسمه وضوء للنوم فقط اذا سمعت وضوءا ليس يبطله سوى الجماع فقل وضوء النوم للجنب ده ما عندنا واجب بس نقض واحد قال له يا جامع يعيد ثاني بس وضوء العباده وضوء العباده اذا مس ذكر خلاص ما معتبر له مسس ذكر ينقض الوضوء اذا توضيت ومسسته بدون حائل دخلت يدك ومسيته مباشرة المالكية إنما الوضو انتهى ومن مسى ذكره لكن بعض العلم يقولوا ما عليه وضو بعض العلم يقولوا إذا مساهوا لشهوة عليه الوضو إذا مساهوا ساكت كده بيتحك وما جصد الشهوة ما عليه وضو وهذا القول الاخير والصحيح أنه إن مسهوا لشهوة انتقض وضوه وإن مسهوا لغير شهوة لم ينتقض وضوه لكن عندنا في المالكيه ده مسيته ببطن الكف او ببطن الاصابع او بجنبيها ولو باصبع زائد ان حس ينتقد الرد جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمه